الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين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 الذين إذا ذكروا بها خرُسُ الجدا خرُسُ الجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.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 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يختلفون أو لم يهذلهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكينهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أو لم يرو أن نسق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرع فنخرج به زرع تأكل منه أنعامهم وأفسهم